وَما خَدَقُونَ السَّماء أَ أَضَّ وَما بَنَهُ مَا بَعطلَ وَماَا خَدفُ الشمأَ أأَضَّ وَما بَنهُ مَا رطنَ ذَلِكَ ظَننُ الذيذينَكَفَو ذَلكَ فَولُ للَّذينَكَ فَومِ الن فل للَّينكَ فَوومين أمَّ جَعَ الذيينَ آممَنوا وَامِ الصَّالِحاتِكَ المُفدينينَ في الأوضِ أَم ن جعَ المُتقينكَفجاء أم جعل الذيين كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ فَأَمَّا سليمان نعم العبد ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إذ عرض عليه بالعشي أكينات رجيان فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تغاورت بالحجاب اف ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقرفتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنار قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي كأنت إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الريح تجري بأمره وَشَيَّطِينٌ كُلَّبَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ وَشَيَّطِينٌ كُلَّبَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ وَآخَرِينَ قُيَّدِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عطا فمن أو أمسك بغير حساب هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له وعندنا لذلفا وحسن مآب وَدُّ اللَّ بِدَنَ أَ يوبَ إِذ النَّادَ رَضَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُوا بُِصِّ وَعَذَاب ارقد دريل لك ارقد دريل لك هذا مختسل بارد وشراب